إِنَّ هَذَا يَدْعُو السَّبِيلَ إِنَّ مَشَاكِرٌ وَإِنَّكَ كَفُورٌ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا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 ويطاف عليهم بانيات من فضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها تقدير ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زان جميلا عينا فيها تسم ما سلسبيلا ويطوف عليهم مولدون مخلدون اذا رايتهم اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيمًا وبذخًا كبيرًا عاليهم في عبس ودس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۖ لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ إِلَّا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سبيلا وما تشاءون إِلَّا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما